بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلق للإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد